خيخ المغضوب عليهم على الضالين آمين تلك هسر فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم من الله ورفع وانسبنا مغيب البينات وان يدناه بروح القدس ولو شاء Allahumma <laughs> <laughs> khutat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 ما الذي يشفع عاده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ولا بشيء من علمه إلا بما شاء وسِعَ السِّيِّمُ السماوات والأَرْضَ ولا يَعْرُضُهُ حَضْرَةٌ وَلَا حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تمين عوش من الغي فمن يكفو من الطابوت ويؤمن بالله فقد استرسك بالعوة فقد استمسك بالعهوة الوثقانا في الصالة والله سميعا عليهم الله ولي الذين آمنوا يخيهم من الظلمات أَنَا خَالِدٌ أَلَمْ تَأْوِيَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي عَمْبِيَ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ الْبَلْكُ إِذْ قَالَ <سؤال> إِبْرَاهِيمُ قَالَ الَّذِي يُحِيِّ يُبِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيِّ أُبِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله يأتي بالشمس من المشعق فأتي بها من المضائب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين أضعوك الذي مره على طهيته وهي خاويته على عشيه قال أنا يحيي هذه اللحظة اللهم مئة عامل ثم بعثا قال كم نبثت قال نبثت يوما أو بعض يروت قال بل نبثت مئة فاض إلى طعامك وشرابك لم يتسنم للناس إلى العظام كيف نوشزها واظر إلى العظام كيف نوشزها ثم نكسوها لحما فلما تبيّرنه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إباهيم مهبط فامبيرني كيف تحمي الموت قال الا نمت امن ولا ماذا فخذ اربعه من الطير فصرن كل جبن منهم من جزء ثم دعن وَسَعَيَانٌ وَلَمْ أَنْ نَالَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ النَّذِيرِ في أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَمْبَةٍ أَحَبَّتْ سَبْعَ كل فِي كُلِّ نِسُوَةٍ مِئَةٌ حَمْبَةٌ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يشاء. I've been in love. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صنفاتكم وبالمني والذل الذي يؤمنهم على مغيا الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفر عليه طعام فاصطبأ بال فتركوا صلدا لا يقطع ولا لا والله لا يدينهم الكافرين ومثل الذين يوافقون أموالهم فتغاض أعضات الله أعضات الله وتشتم من أفوسهم كما جنة جنّة أصابها من اصابنا وبيل وفاتت فوقنا ضعفين فان لم يصبها وبيل فطن اللهم بما كيف ما هو نظريته الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يعدكم مرفهة منه وفضلا الله سيغنيكم من حيث لا يقتل حكمة من يشاء ولي يقتل حكمة فقد اوتي خير كثير وما يذكرون الا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ Taemanun ويحسبهم التاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما ترى